بسم الله الرحمن الرحيم والنجم اذا ه و ى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي ي و ح ى علمه شديد القوى ذو مره فاستوى وهو بنفق لعله ثم دنا فتدل فكان قاب قوسين أ و د ن ف أ و ح ى إ ل ى عبده ما أ و ح ى ما كذب الفؤاد ما مارئ أ ف ت م ا ر و ن ه على ما يرئ ولقد رئه ن ز ل ة أ خ ر ى عند س د ر ة المنته عندها ج ن ة ا ل م أ و ئ إ ذ ي غ ش ا ل س د ر ة ما يغشي ما زاغ البصر وما طغي لقد رئي من ايات ربه الكبر أ ف ر أ ي ت م اللات والعز و م ن ا ت ا ل ث ا ل ث ة ا ل أ خ ر ى الكم الذكر وله الانثى تلك إ ذ ا قسمه ضيزه إ ن هي إ ل ا أ س م ا ء سميتموها انتم واباؤكم ما أ ن ز ل الله بها من سلطان ان يتبعون إ ل ا الظن وما تهوى ل ا ن ف س ولقد جاءهم من ربهم الهدى ام للانسان ما تمن ي فلله الاخره و ا ل ا و ل ي وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا لا ت ب ن م ش ف ا ع ت ه م ش ي ئ النابلسي م ا ذ ن ل ل ه ل م ن ي ش ا ء و ي ر ض ي ان الذين لا يؤمنون بالاخره ليسمون الملائكه ت س م ي ة انثى وما لهم به من علم ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا فاعرض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 أ م لم ي ن ب أ بما في صحف موسى و إ ب ر ا ه ي م الذي و ف ي أ ن لا تزر و ا ز ر ة ه وزر اخره وان ليس للانسان الا ما سعي وان سعيه سوف يرئ ثم يجزاه الجزاء لو فى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 موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا م و ه أ ظ ل م و أ ط غ ي و ا ل م و ت ف ي ك ت أ ه و ى فغشاها ما غش ف ب أ ي آ ل ا ء ربك تتمارى هذا نذير من النذر ا لولي أ ز ف ة ل ا ز ف ة ليس لها من دون الله ك ا ش ف ة افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا